فَقَالَ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَأُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْكَ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكْكَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّلَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً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 كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين فسروا ان فسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل اغير الله ستخذِ ولياً فاطر السماوات والأرض وهما يطعم و لا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونا من المشركين قل إني أقات إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوم إذن فقد رحمه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 قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بل قد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوزوا حتى أتاهم نصرنا. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبْرَى عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ إِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغْيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ولو شاء الله لجمعهم على فَلَا فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسبعون والبوتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه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 وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَمْ تَأْتِكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 فَإِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ آدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بَلْ الْحَمْدُ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 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهة ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين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 فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم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 وهو الذي يتوفّك بالليل ويعلم بج رحتم بالنهر ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى جل السماء ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون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 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفطهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف فتعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإِنَّ مَا يُنْشِئَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَطِعْهُ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ بذر الذين اتخذو دينهم لعبا ولهوا وعرضهم الحياة الدنيا وذكر به وذكر به أن ترسل بِمَا بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُخَذَّ مِنْهَا أُلَاءَكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِهِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين فأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ فَخَفَّتِ الصُّوَرُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَتَّخِذُ لَكُمْ وَلِأَصْنَامِكُمْ آلِهَةً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 فَلَمَّا أَفْلَقَ قَالَ لَا مُحِبُّ الْآفِدِينَ فَلَمَّا رَأْنَا قَنْرَبًا زَغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفْلَقَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ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 وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافوا لأنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحط بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم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 وَمَا هَابَ نَادَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجَّيْنَا الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى كل من الصالحين وإسمايل واليسعون سبل طاعة وكل صول على العالمين ومن آبائهم زرياتهم وإخوانهم وجبت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ مَكَّنَّا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُمْ مُّقْتَدُونَ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ إِلَّا ذكرى للعالمين. وما قدَّمَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ أَبِيهِ مُوسَى نُرَى وَهَدَى اللّهُ الْكَافِرِينَ تَجْعَلُونَهُ قَرَاتِي سَتُبَدُونَهَا مَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلَ اللَّهُ مَبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْحَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يحافظون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَمْ تَرَ أَذِي الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ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 ولقد جئتمونا فرادا كما خنقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنواء يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون.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 ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعلاب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمده إذا أسبر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا السُّبُلِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَذًى وَبِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ سَيُنَّى لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ثم إلى ربهم رجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمن قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُفْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم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 وَنَتَصَرَّى إِلَيْهِ أَفِئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَنِفُونَ أَفَوَرَى اللَّهِ أَبْتَرِي حُكْمُهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إليكم الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 هَكُلُوا مِمَّ أذْكِرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ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 وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكنوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِي أَيْمَنِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما من سله في الظلمات ليس بخارج منها جزاء نيخذينا للكافرين ما كانوا يعملون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 قد فصلنا الآيات لطوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا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 ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها رافضون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافر عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إِذَا شَاءَ يَذْهِبْكُمْ ويستخلف مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 فَجَعَلُوهُ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ نِصِبَ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ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 ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وَقَانُوا مَا فِي بُطُونِهَا هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ فَانِصَةُ لِذُكُورِنَا وَمَحْرَمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ ميتة فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيُجْزِيهِمْ وَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 كلوا من ثمره إذا أثمر بآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرمأني الأنسيين أما اشتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبم اثنين ومن البقل اثنين قُل اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ نَصَاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا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 قل لا أجد في ما أُوحى إليه محرماً على طاعني يطعمه إلا أيكون ميتاً أو دماً مصفحاً أو لحم خير زير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقاً إلا لغير الله به فَأَنِي يَضطُرُّ وَيَرْبَا ضَارٌّ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ وَفِرُّ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ هَادُوا حَرَّاً كُلُّ الَّذِي وَمِنَ الْبَقَلِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوبَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ أَوْ أَوْمَ اخْتَلَطَ بِعَظُمٌ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوا كَفَى رَبُّكَ بِكُمُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آذَانَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ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 فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمْ مَشْهَدَكُمُ الَّذينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَت أتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أسل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا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 لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا عهد الله أوفوا ذانكم نصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه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 وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ إِلَّا لِتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا كَثِيرًا فَمَنْ أَبْغَضَ ذِكْرَكَ وَهَذَا كِتَابٌ مبارك فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ انتقولون انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عند راسهم لرافلين او تقولون لو ان انزل علينا الكتاب لكننا اهدا منهم فَقَدْ جَاءَكُمْ بِيَنَّتُمْ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّب بِآيَاتِ اللَّهِ مَصْدِفًا عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا شُوَءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ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 في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شجعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبهون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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فيما آتاكم